بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة لأن العبادة تقوم على شيئين وهما ركيزتاء العبادة المحبة والخوف لا عبادة إلا بمحبة وخوف وزاد بعضهم الرجاء هذه ثلاثة أركان لابد من استفائها فيه في العبادة لا تكون العبادة عبادة إلا إذا كان صاحبها محبا خائفا راجيا فالمحبة يحصل بها الامتثال وبالخوف يحصل به الاجتنام بعد عن المنهيات وكذلك بالعكس يعني فعل الطاعة قد يفعله الإنسان من جهة الخوف وكذلك ترك المعصية قد, قد يتركه الإنسان من جهة الخوف والمحبة تكون داعية إلى العمل عليذ لابد من اجتماع هذين الأمرين محبة بها يحصل الامتثال امتثال أوامر الله تعالى يعني فعل الطاعات وبالخوف يحصل الاجتنام لكن هذا من جهة التقسيم العام وكل منهما قد يدل على على الآخر وكذلك مع مع الرجاء وبيان ذلك كما قال أهل العلمي أن الأعمال الظاهرة لا تقبل ما لم يساعدها عمل قلبي ثم تلازم بين بين الأمرين وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة <تصفيق> أن الأعمال الظاهرة مصححة للأعمال الباطنة والأعمال الباطنة مصححة للأعمال الظاهرة كالإسلام والإيمان كل منهما مصحح للآخر كما ذكرنا في الأمس حينئذ الأعمال الظاهرة لا تقبل حتى يقوم بالقلب من المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والرهب والرغب غير ذلك حينئذ تم لازم بين بين الأمرين ومر معنا أن مناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الذنب فعرفنا أن هذين الركنين الثاني يرجع إلىه إلى الأول. كما قال ابن قيب أن الركن القائم الذي يقوم أو تقوم عليه العبادة هو المحبة التوحيد هو إفراد الله تعالى بالمحبة حينئذ تكون متلازمة تكون هذه الأعمال كلها متلازمة يعني بعضها يلزم من من بعض لكن ما هو الأس الأكبر الذي يعتمد عليه سائر الأعمال هو هو المحبة ولذلك مناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الزلية ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر بد من استفاء النوعين غاية الحب مع غاية الظلم لا تنفع العبادة بواحد من هذين دون الآخر ولذلك قال بعض السلة في كلمة من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق فهو زنديق يعني سيؤدي ذلك يعني دعوة المحبة دون الامتثال سأدي إلى الزندقة ل... لأنه كما مر معنا أنه لا يمكن أن توجد المحبة دون, دون الاتباع فعلمها وشاهدها هو الاتباع فإذا كانت المحبة لا تستلزم الاتباع لماذا سيعمل سيدعي كما ادعى الملاحدة أنه يقف مع الأمر الكون فإذا كان كذلك حينئذ كل ما أراده الله تعالى بالإرادة مطلق الإرادة الكونية والشرعية منذ يحبه ويتعلق قلبه به فإذا كفر أو آمن أو نافق أو زن أو إلى خير هذا كله مما يحبه الله تعالى ويرضاه عند هذا الزنديق من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرج ومن عبده بالخوف وحده فهو حرور خارجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد إذن هذه كلها متلاسمة كلها متلاسمة بعضها يلزم من وجوده وجود الآخر وعما أن يكون محبا ولا يكون خائفا أو يكون خائفا ولا يكون محبا هذا لا وجود له في الشرع ألبث إن ادعاه من من ادعاه وبيان كلامهم أن دعوى الحب لله تعالى بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة دعوة كاذبة من ادعى المحبة والخوف هكذا دون أن يكون ثم ما يدل على الباطن من يدل هذه مجرد دعوة ولا تقبل ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاص الله عز وجل ويرتكبها ولا ولا يبالي وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه هذه المحبة ليست كما يدعي الصفية العشق وهي جان القلب كأنه يهز رأسه وبدنه شوقا إلى الله تعالى ثم يدعي هذه المحبة التي أرادها الله تعالى إنما المحبة هي نفس وفاق ما أراده الله عز وجل من, من العبد يعني إذن نقول هذا محب لله تعالى وليست مجرد دعوة وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأباه ويدور مع مراد الرب جل وعلا الشرع وليس الكون وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه معرفة ما يبغضه الله تعالى من طريق الشرع طريق الشرع يعني الوحي وإنما تحصل بمتابعة الشارع كما سبق بيانه في الآية الواضحة البينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والاتباع علامة المحبة اتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة فالميزان هو موافقة الشرع, موافقة الشرع. فمتى ما وافق الشرع للظاهرين فلذلك نقول هذا وافق ما أراده الله عز وجل منه ثم نظل ظنا ولا نقطع بأنه يحب الله تعالى وهذا الذي أراده وبينه سبحانه وتعالى كما مر معنا فيما سبق فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ولذلك قال السلام من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق والزنديق هو المنافق على المشهور وان كان بعضهم يفرق بين الزنديق واو المنافق لكن المشهور انه هو هو بعينه وهل له توبه او لا الصحيح ان له ان له توبه بعض منهم توبع العموم على على ذلك وكذلك الرجاء وحده اذا سرسل فيه العبد يعني نظر الى عفو الله عز وجل وشمول كرمه وجوده ولبسحظن الا ذاك ونسي عذابه وحقابه وناره وما توعد به العصات لم يلتفت إلى ذلك وإنما التفت إلى جانب دون دون آخر حيني إن الله غفور رحيم حينيذ نقول هذا يولد في النفس ماذا الجرأة على المعاصر جرأة على, على المعاصر ولذلك قال إذا سرسل مع الرجاء وحده حينيذ تجرأ العبد على معاصر الله وأمين مكر الله تعالى قال الله تعالى الا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ اهو مرجئ وكذلك الخوف وحده اذا سرسل فيه العبد فاظنه بربه يعني لا ينظر عكس المرج لا ينظر الا إلى وعيد الله عز وجل فاذا وقع في معصيه عنيد لم يستحضر الا شده العذاب بالغداه على حين يقع في القنوط والياس هذا محرم شرعا حينئذ إذا سرسل مع الخوف وحده ساء ظن العبد بربه هذا وقع في معصيته وقع في معصيته بل قد يصل به إلى حد الكفر والخروج من الملة وقنط من رحمة الله ويأس من روحه وقد قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وسأتبابه يتعلق به ذلك وقال ومن يقنط من رحمة ربه الله إلا الضالون إذا من عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي حرورية من الخوالج فالأمر من مكل الله خسرا واليأس من روحه كفرا والقنوط من رحمة الله تعالى ضلال وطغيان وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وايمان هكذا قال الحكمي في معارج القبول فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء يعني يجمع بين بين الامرين لا يغلب جانبا على جانب ان كان المساله فيها نزاع بين السلف كما قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه جمع بين الامرين اذا اتصف بالرجاء من رحمه يتصف بالرجاء برحمه الله عز وجل ويتصف كذلك بالخوف من عذاب الباري جل وعلا ولذلك جمع بينهما هنا بي بالواو الدالة على مطلق الجمع وقدم الرجاء وفي آية أخرى وآيات أخر قدم الخوف حينئذ كل منهما واردوا قد قال بأنه باعتبار الأشخاص يختلف الحكم والشرعي بالنسبة إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة حذر هنا الخوف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هنا قدم الحذر خوف على الرجاء الآية السابقة قدم الرجاء على, على الخوف كل أهما محتمل لأن العصر في قدمه الباري جل وعلا هو أولى بالتقديم لا يقدم إلا ما كان أولى بي بالتقديم فقدم هذا تارة قدم هذا تار يدل على ماذا؟ على أن حال المؤمن تارة يقدم الرجاء وتارة يقدم الخوف فليس قاعدة عامة تتعلق بهذه المسألة وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليه السلام إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يدعوننا رغبا ورهبا قدم الرغب وهو نوع من الرجاء وعخر الرهب وهو نوع من من الخوف وكانوا لنا خاشعين فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله فهو دائب في طلب مرضات ربه مقبل عليه خائف. من عقوباته ملتجئ منه إليه عائد به منه راغب فيما لديه فدين الله تعالى بين الغلو والجفاء والتفريق والإفراط وخير الأمور الأوساط قال ابن قيم رحمه الله تعالى القلب في سيره إلى الله قلب في سيره إلى الله يعني في طريقه إلى الله لأنه وإذا كان كذلك فلابد له من زاده قال القلب في سيره إلى الله تع... إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر يعني القلب أراد أن يشبه ويبين حالة القلب باعتبار هاتين العبادتين المحبة الرجاء والخوف مع المحبة ثلاث عبادات قلبية من أجل ما يتعلق به العبادة بمنزلة الطائر فالمحبة رأسهم إذا ذهب الرأس ها هلك الطائرة إذن إذا كان ثم عبادة بلا محبة فليست عبادة يعني ذهب التوحيد ومر معنا أن التوحيد هو إفراد الله تعالى به بالمحبة فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه, جناحاه حينئذ يجعل الرجاء والخوف كالجناحين جناحين الطائرة ولا شك أن الجناحين متساويان أو مختلفان متساويان لا يزيد أحدهم عن, عن الآخر فدل ذلك على أنه يكون معتدلا وهذا أولى الأقوال في هذه المسألة أن الأصل هو الاعتدال وقد يغلب في وقت دون وقت باعتبار الشخص ليس أصل عاما ليس أصل عاما إنما يختلف باختلاف الأشخاص الشخص قد يكون في وقت غلب عنده الرجاب حينئذ يحتاج إلى فيغلب الخوف والعكس به بالعكس فدل ذلك التشبيه ابن القيم رحمه الله تعالى محبة هنا والخوف بالجناحين والجناحان إذا لم يكون متساويين لسقط الطائر فلابد من, من الاعتداء ثم قال فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران هذا واضح بي ومتى قطع الرأس مات الطائر مات الطائر إليذ لا إنسان ولا توحيد ولا عبادة ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائر وكاسر عرضة لكل صائر وكاس قال ولكن السلف كأنه في كلام الماضي يدل على أنه يرى الاعتدال بين العبادتين يعني محل الخلاف أو المسألة المطروحة بين أي, أي النوعين يغلب أي العبادتين يغلب فأنه رأى أن الرجاء والخوف منزلت الجناحين والجناحان لابد أن يكون متساويين حينئذ لزم من ذلك الاعتداء ولكن السلف بعض السلف ليس جميع السلف ولكن السلف سحب أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء قالوا ليحمله ذلك على اجتناب المعصية وفعل الطاعة تنام المعصية وفعل الطاعة لكن هذا كما ذكرنا النصوص لا تساعده على جهة كونه أصلا مطردا فإنما تساعده إذا كان ثم مصلحة تتعلق بشخص نفسه وإلا في نصوص الوحيين كما مر أن البالي يجمع بينهما وتارة يقدم الرجاء وتارة يقدم الخوف حينئذ لا يمكن أن نجعل أحدهما أصلا لي للآخر فنقول في الصحة يغلب الخوف وعند الموت يغلب الرجاء في حالة الصحة يغلب الخوف وفي حالة المرض يغلب الرجاء لكن إذا يحتاج من إذن غلب أحدهما على الأخ أما العصر فهو, فهو الاعتداء ولكن السلف استحب أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف وعند الخوف ليكون متفائلا وفي الحديث أنا عند ظن عبدي إلى آخره هذا حسن لكن لا باعتبار الأعمال وإنما باعتبار, باعتبار شيء آخر وهو الخروج من الدنيا حينيذ ليس عندنا أعمال يحث عليها الخوف أو الرجل عندما عندنا فقط الآن استسلام استسلم لي للموت انتظر الملأ إذا كان كذلك غلب جانب الرجل لكن هذا بالظاهر صورة ليست محل الإنزاع وإنما المراد متى في في وقت الحياة في وقت الحياة ما دام أنه سالم وأنه يعني يرجو السلامة إنئذ نقول يجمع بينهما ويعتدل إن اختلف حاله وعلم من قلبه أنه يحتاج إلى تغليب الرجاء غلبه وإن رأى من حاله أن قلبه تقلب عليه ويحتاج تغليب الخوف إنئذ غلبه هذا العصر فيه وأما أن يكون مضطردا في جميع أحوال الناس وأن يحتاج إلى دليل والدليل على هذا كما ذكرنا أن الباري جل وعلا جمع بينهما في عدة مواضع في القرآن وجاء بيو والعطف ولو قدم مطلقا الرجاء في جميع الآيات لقل نعم ما قدمه الباري جل وعلا فهو المقدم هو المقدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفة ماذا فعل تلال آية إن الصفة والماروة لأن الباري قدم الصفة على الماروة لكن وجدنا أنه يقدم تارة الرجاء وتارة الخوف ودل ذلك على أن كل منهما لا يقال بالتقديم فيه على جهة الإطلاق وإنما يختلف بارتلاف الأشخاص قال وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجائع على جناح الخوف وهذا ذكرنا له خارج عن محل النزاع يعني هنا ليس عندنا وقت سلام وإنما هو وقت وقت موت قال ابن قيم وقال غيره غير أبي سليمان أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب اعتدال الرجاء والخوف أو كذلك وغلبة الحب فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل بمنه وكرمه بمنه وكرمه ثم علم أن الخوف من أجل الطاعات وأنفعها لقلبي وهو فرض على كل أحد بمعنى أن كل مكلف يجب عليه أن يتعبد الله تعالى بهذه العبادة العظيم كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم هذا نهي يقتضي التحريم إذن يحرم, يحرم الخوف من كل أحد من ما سوى الله تعالى إلا الخوف الطبيعي وسأتي استثناؤه وخافوني هنا الشاهد هذا أمر والأمر يقتضيه الوجوب حينئذ الخوف من الله تعالى واجب قالوا خافوني ظلمت الياء لغته وقال فإياي فرهبوا رهب او الرهب بمعنى الخوف كان بينهما خلاف يسير فإنا اذا رهبته نقول هذه مما يجب إفراد البال جل وعلا بها لانه قدم ما حقه التأخيل إياي فرهبوا فرهبوني إياي فرهبوا هذا الاصرفين وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني هذا أمر بالخشية ومدح أهله وهذا كله الأوامر تدل على أن الخوف والخشية والرهبة كلها عبادات ولشك أن محلها القلب وما كان محله القلب لبدله من أثر يكون على لسان وعلى الجوانع أما مجرد دعوى الخوف ثم هو في كل معصية يسرح ويمرح هذا ليس بخائف ليس بخائف إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون مدح أهل الخوف يعني الذين اتصفوا به بهذه الصفة ومعلوم أن الباري جل وعلا إذا مدح الشيء على أنه محبوب مرضي عندهم وإذا كان محبوب مرضيا حينئذ دل على أنه عبادة على أنه عبادة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون شفاق إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجينته, وجينته وجل هو نوع من الخوف بعض يرى أنه مرادف للخوف أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق يعني يقع في المعصية ثم يوجه قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه إذن الخوف مقرون مع العمل وليس الخوف مقرون بمن يزني نعم قد يقع لكنه لا يستمر ويواظب على ذلك حينئذ إذا لازم المعصية دل على عدم وجود الخوف في قلبه لكن وقوعه في المعصية تارة ورجوعه إلى الله تعالى تارات هذا هو أصل في. في بني آدى أنه ليس معصوما لكن المراد هنا الذي يشرب الخمر ويلازمها أو يسرق ويلازم السرق أما أنه يقع تارى ويتوب إلى الله تعالى فإن يجب هذه مما يحصل من من البشر قال الحسن بصري رحمه الله تعالى في الآية عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليه. عملوا وخافوا إذن لابد من الأمرين قال إن المؤمن جمع إحسانا وخشية يجمع بين الأمرين والمنافق جمع إساعة وأمنا هذا ميزان ويدل عليه الكتاب والسنة إن المؤمن جمع إحسانا وخشية حديث عاش يدل على ذلك والمنافق جمع إساعة وهو يعتقد بقلبه ما يظهره بلسانه وأعماله ومع ذلك هو من أشد الناس أمنا أشد الناس أمنا هذا شأن أهلي أهل النفاق أما المؤمن فلا يأمن يا وفي المفردات الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة توقع مكروه إذن مراد بالخوف ما هو بعضهم يفسروا بأنه الذعر ذعر القلب لكن أحسن أن يقال بأنه توقع يعني شيء قد يقع وقد لا يقع ولذلك قد يسبب قلقاً من قلبي وابن قيم فرق بين المنزلتين في مدارس السالكين منزلة للخوف ومنزلة للقلق لكن القلق لازم للخوف الخوف توقع مكروه إذن ليس توقع محبوب إذن كان توقع المحبوب هو, هو الرجاء لكن عن أمارة مظلونة أو معلومة يعني عن شيء ضحي لأنه إذا توقع المكروه توقع المقروع هكذا وهما هذا لا يسمى خوفا هذا يسمى جبن سمى جبن فإذا خاف من أسد وهو سبب ظاهر هذا لا إشكال فيه لكن لو تحركت الشجرة هكذا بالهوى وفر هذا اعتمد على سبب قل لا هذه أمارة ليست مظلونة ولا ولا معلومة ولا معلومة هذا يسمى, يسمى خوفا خوف توقع مكروه عن أمارة مضلونة أو معلومة بمعنى أنه لابد من سبب ظاهر وعما إذا لم يكن سبب ظاهر عينئذ لا يسمى خوفا بل يسمى جبنا ثم هذا السبب قد يكون مقطوعا به وقد يكون ظنيا ولا إشكال فيه ليس كل ما يترتب على السببين عينئذ يكون من باب القطعيات ويضاد الخوف الأمن يعني وبضدها تتبين الأشياء الآمن ضد الخائف والخوف ضده ضد الأمن ويستعمل ذلك يعني الخوف في الأمور الدنيوية والأخروية وليس خاصا بالخوف من النار مثلا أو الخوف من الله, من الله تعالى لا قد يخاف أسدا قد يخاف حية ونحو ذلك وذكر قوله تعالى ويرجون رحمته رحمة الله تعالى ويخافون عذابه يخافون عذابه وتعلق بالبارد ألا وعلا يدعون ربهم خوفا وطمعا هنا في هاتين الآيتين تعلق الخوف بالآخرة وقال وإن خفتم ألا تقصطوا وإن خفتم شقاق بينهما هنا تعلق الخوف بماذا؟ بأمل الدنيوي إذن ليس الخوف هو من حيث هو ليس الخوف من حيث هو عبادة قلبية محظى وإنما تارة يقع عبادة وتارة لا يقع عبادة إن كان في أمور الدنيا ليس بعبادة إن كان في أمور الآخرة عنذ نكون عبادة فالمحبة تارة تكون عبادة وتارة لا تكون عبادة هذه أبي تفصيل لأن هذه الأمور أعمال القلوب العاصل فيها أنها جبلية في الإنسان فالإنسان يحب بفطرته بطبعه ويبغض ويكره بطبعه <تصفيق> وكذلك يرجو بطبعه ويخاف بطبعه فكما أنه يبصر ويسمع كذلك يحب ويكره ويبغض لآخره لكن الشرع كما أنه جاء في السمع ففصل فيه تسمع ماذا ولا تسمع ماذا كذلك البصر جاء وفصل فيه أمر ونهى كذلك الخوف أمر ونهى وكذلك الرجاء إن هذه أمور قلبية وهي من فطرة الإنسان وطبيعته ولكن فيها ما يتعلق بالبان جل وعلا ومنها ما يتعلق بالمخلوق